في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اوليا قل لم ما تذكرون وكم من قريه اهلك ما فجاها بياتا او هم قا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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من قَالَ فَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَوْحَيْتَ إِلَيَّ فَقُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ثُمَّ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالُوا اخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُمُ لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فكلا من حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة جئترتي الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقسمهما ما اني لكما لمناصحيد بدل اللهما بغرو لَ ذق الشَّجرَ تَ بدَت اللَ ما سَافُهُمَا وَطَفطق فَانِ عَلَهِم وَقجَ وَندهُ ما رَهُم أَلَ الشَّجََةِ وَقُكُ مَا إِ الشَّيقانَ لَكُ م رَدُ بِد قل اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قاللَ فِيهَا تَح يَوونَ وَفِيهَا تَموتَُ وَمِنْهاتُ قُرَج ياابَنِي آدَمَ قَدئ زَلنَا عَلَكُم لِباسَي وَالِ سَآثِكُم وَرشَ وَنِبَاسُ ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما وَجَاءَ أَبَوَيْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ يَنزُعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لله. وَإِذاَا فَغَدُ فَِ شَسَ قَ وَجَدَنَ غَ لَهَا أَ أَنَا وَلهَّ أَمَ رَنَا بِهَا قُلَِّْ إن اللهَّ لَا يَئِ بِالبَقْشَ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 يا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم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 يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمُ غُثْلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ إِذْ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا قَالُوا قُلُوبُنَا قَالُوا بَمَن أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قان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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعى هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها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 لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنت تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 وَإذاَافُِفَد فَأَبَ صَُوهمْ تِقَ أَصْحابِ مِن النَّ لِقَُوا رَبْ بَنَا لَا تجَعَ النََّعَقَوون مِ الظَالِنِين وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَوْنَعْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا الشَّدَّتِ بَيْرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ولا تحزنون ولادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقك الله قالوا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 يم يأدي أويلهُ يَ يَول الذيَ نَسُوه مِ قاب قَجأوتُ رَب بِنَا في قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَبْدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَدْ قَدْ خَسِرُوا أَنْ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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاعها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 مَيْتًا فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّي وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في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 فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمير وإلى عاد أقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بِمَا تعدنا إن كنت من الصادقين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 قَال يا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ اذا وهات كل في ام ظل ولا تمشوا بسوء فياخذكم عذاب اليم وذكروا اذ جعلكم قلفا من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها خفورا وتنحتون الجبال بلوتا فاذكروا آلا عثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم للَِّذينَ سْتُ الضَيبُِمَن آممَنَ مِنْهُم أَتَعَمُونَ أَنَّ صَالِ حَُرسَنُ مِرَِّرَ بِ بِ قَاُ إَِّ بِمَا أُوسِلَ بِهِ مُؤمِنُون قَالَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فَتَوَلَّ عَنْهُم وَقَالَ يَقَوِْ لَ قَدأَبَ لَغْلَُكُم رِرسَلَ تَ رََّبِي وَنَفَحْحُ لَكُم وَدكَِّ تُحِبحِبُونًَا الن صِكين وَلُوطًَا إِذقَالَ لِقَوْمِهِ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 انهم اناس يتطهرون بان زيناه واهله الا امراههم كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فَمْ بِكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمين وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهُمْ شُعَيْبًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 قَالوا أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ تَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن لا نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُم شَيْئًا غَيْرَ مَا يُتَّبَعُ لَيُضِلَّنَّكُمْ عَنْ السَّبِيلِ إِنْكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ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 وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغثة لَا لا يشعون ولو أن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 كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا باتا وهم نا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 بِالْكِتَابِ الْقُرْآنِ قَصَصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين مَا بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى فِي آيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عاقبة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 قُلْ الثَّمَنَ الصَّابِقِ بَالْقَاعِ صَاحُ فَإِذَا هِيَ ثُبَانٌ مُبِيدٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أَلَمْ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 وَأَخَاهُ وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَتُوكَنُ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنْتَ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 لَئِن قَطَعْتَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلْتُمْ مِن خِلَافِكُمْ مَلأً صَلْبًا نَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذه موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن نَفْعُ قَوْمِهِمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عباده.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 فقاللَ رسَارمْ ركُم أي لكَعَد وَك وَتَغْ لفَكُم في الأرضِ فَ يهَُكَفَ تَغْمَلون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 وَإِذْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَضَيَّرُوْنَ بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ أَلَا ۘ اِنَّمَا طَائِرُهُم مِّنْ دُنْيَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا وَقالَاوا مَحم تَأتِنا بِهِ مِنْ آيَ فِيّتَ الشَحَرَ نَ بِهَا فَمَا نَحْنَنُ لََ بِمُؤمِنِ فَأَر سَلن لَهِمُُّ فَانَ وَدَرادَ والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجل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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أدل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في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 وَتَمَّ فَكَِمَةُ رَم بِكَلحسنَا غَلَ بَ إر إلَ بِمَا صَدَ وَدَن أرْننا مَا كَ يشِرنعُ في الرعَون وَقَهُ وَمَا كَوا يعَش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 وَلَ إِ نَكُ فَوْ تَجَهَر إِهَا أُولمُ تَبتَبَوْ مَاهُ فيهِ وَبَِلُم مَا كانَان يَقْمَل قال أَهَذِهِ الَّتِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ لَّا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُمُّونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتْلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وَقَالَ مُسَال أَقِيهِهَا أُونَ خْن الُْفْلُمِ فيِي قَمِ وَأَصَِح وَلَا تَ تتَابِع بالسَّبِي وَلَمَّا مَضَى مُوسَى لِقَائَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ الجبل فاستقر مكانه فسنفتراني فلما تزل ربه للجبل دع له دكه وقره موسى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ اسيِرْ رسالتي وبكلامي فاخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتب ما له في الألواح من كل شيء و ايضا وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوه فاخذها بقوه وامرق ماك ياخذ باحسنها ساريكم دار الفاسقين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 لأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أن لَهُمْ قَدْ ضَلُّوا طَالًا إِلَّا لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ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 والاللَذينَ غَم السَّيزَ آثُمَّ تَابُ مِ بَغْدَ فيهَا وَآمَ إَِّ رَببَكَامِ بَغْدَ فيهَا غَقُ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 وَاخْتَارَ مُوسَى قُمْهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرِّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنْ اَتُحْمِلُونَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ كُنْتُمْ تُضِلُّونَ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تشاء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 طيبات ويحرم عليهم القبائس ويقزم عليهم القبائس ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم ولدینیو نس بلدی انہوں کہ رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويمين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمة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 وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر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 اليبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا انفسهم يظلم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 وَألهُ م غن القية التي كانتت ح غيرة البَح إِذ يعّونَ في السَّبِ إتأتيهِم ه تَ بُم يَوم سابتهِم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 وَإِذَا أَذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْقَضَاءِ وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم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 انه بلة وظنوا انه واقع بهم وظنوا انه واقع بهم اذ ما اتيناكم بقوة وَالْأُرْوَامَ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك بِنُوحٍ قُنَّادُ الرِّيَّةِ مِنْ بَعْدِهِم أَفَتُبْلِغُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ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 أو تتركه يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون فَسَدَنِ القَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ قاسرون. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا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 هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سَيُنجِزُونَ مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عَدِلُونَ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي له إن كيدي متين أولم يتفكوا میں بھی جل نی او لو پی ملکی س میں ویل او میں فل پو میوں وَأَن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضل الله فلا وَيَدْعُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا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 ولو كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَرَاءَ جَهَّزَ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُ كَفَنَهُ فَلَمَّا آتَتْ قَالَتْ ادْعُوا اللهَ وَربَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَالِحَ جَعَلَ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 أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن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 وَرَاهُمْ يَوْمَ يُنْذَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهلين. وَإِنَّ مَيَّنْ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَرْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِرُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِرْمِ رَبِّي هَذَا بَصَارِ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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين رََ لا يسَتَ بونَعَ عبادَتِهِ وَسَبسَ بحمونَهُ وَلَ